وكل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار نواصل القواعد وهذا آخر يوم من سلسلة المحاضرات في قواعد الاتباع والابتداع توقفنا يوم أمس أظن عند القاعدة السابعة عشرة اليوم عندنا خمسة قواعد ان شاء الله قواعد خفيفة ونكمل المشوار القاعدة الثامنة عشرة الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين ما معنى هذه القاعدة الأمر المطلق هو ما دلت عليه النصوص العامة المطلقة فهذا الإطلاق أمر ذهني وإلا لا يمكن امتثال الأمر المطلق إلا بتخصيصه بزمان ومكان وبصفة معينة مثال ذلك قول الله عز وجل الله ذكرا كثيرا هذا أمر مطلق الإطلاق هنا أمر نظري وإلا إذا أردنا أن نطبق الأمر المطلق على الواقع فلا بد ماذا من اختيار زمان ومكان وصفة معينة لهذا الذكر اذا لماذا الله عز وجل أورد في كتابه الكريم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الغراء أورد هذه النصوص المطلقة ليبين ماذا؟ ليبين أمرين اثنين الأمر الأول مشروعية هذه العبادات والأفعال والأمر الثاني مشروعية الوسائل الموصلة لهذه العبادات إذن الأمر المطلق دائما يدل على أمرين اثنين يدل على مشروعية هذه العبادة بشكل عام وعلى أجرها وثوابها ويعطينا أيضا مشروعية الوسائل من أجل ماذا تطبيق هذا الأمر المطلق على وإنزاله على الواقع فمثل الله عز وجل حينما أمر بعتق رقبه سواء في الكفارات مثل قتل من قتل نفس مؤمنة خطأا أو من أتى أهله في رمضان وغير ذلك فمن الكفارات التي قررها الشرع عتق رقبة أو عتق رقبة وجاء وصفها بأنها مؤمنة هذا يسمى ماذا نص عام مطلق إذا أردنا أن نطبقه في الواقع لا بد من اختيار رقبه زيد أو عمر صحيح أم لا بد من أن نختار شيئا مخصصا فالدليل العام دلنا على مشروعية العتق وعلى مشروعية اختيار ماذا رقبت زيد أو عمر فالأمر المطلق إذن مطلق من ناحية النظرية مقيد ماذا إذا أردنا أن نطبقه على أرض الواقع وما يسميه العلماء بتحقيق المناط مثال قراءة القرآن الله عز وجل ندى بعباده لتلاوة كتابه فقال وردت للقرآن ترتيل هذا أمر مطلق إذا أردت أن تقرأ كتاب الله عز وجل لابد أن تختار مكان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان تختار زمن صباح مساء في أي وقت تختار هيئة معينة مقدار معين ما تريد أن تقرأه فهذا كله تخصيص وتقييد للأمر المطلق ولكنه ماذا وفق مراد الشرع ولم يخالف هنا التقييد والتخصيص مراد الشرع إذن دلالات النص العام كما يقول العلماء أي نص عام يدل على ثلاثة أمور أي نص عام يدل على ثلاثة دلالات مثل قول الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا وذكر الله ذكرا كثيرة هذا فيه دلالة إطلاق وعموم الدلالة الثانية دلالة لزوم والدلاله الثالثه هي دلاله تقييد وتخصيص ثلاث دلالات نعيدها الدلاله الاولى هي دلاله إطلاق وعموم فقول الله عز وجل ذكر الله ذكرا كثيرا هذا دل على ماذا على عموم استحباب ذكر الله عز وجل في كل زمان ومكان هذا يسمى دلاله ماذا إطلاق وعموم الدلالة الثانية هي دلالة لزوم بمعنى أنه يلزمك إذا أردت أن تذكر الله عز وجل أن تتخذ وسيلة وزمانا ومكانا يعني أمر محتم هذه يسمى دلالة اللزوم الدلالة الثالثة هي دلالة التقييد والتخصيص دلالة التقييد والتخصيص هذه التي نفاها الشرع بمعنى انك تلزم الناس تقيدهم بذكر معين قال يا أيها الناس أذكر الله عز وجل كل يوم عند صلاه العصر قل هو الله أحد عشر مرات مثلا فهذا التقييد لم يدل عليه الشرع وايضا التخصيص اتخاذ الدليل العام دليلا على ماذا على عباده مخصصه مثل من يتخذ قول الله عز وجل واذكر الله ذكرا كثيرا على استحبابي وجوازي ومشروعية الآذان لصلاة العيدين فهذا الدليل العام لا يدل على هذا الخصوص وإنما يدل دلالة عامه على مشروعية الذكر ويدل أيضا على لزوم اتخاذ الوسيلة إذا دلالتان مشروعتان ودلالة ثالثه ماذا؟ غير مشروعة مفهوم طيب ناخذ نأخذ القاعدة العشرون القاعدة العشرون أو تسعة عشر نعم تسعة عشر العبادة المقيدة أو ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص طبعا هذه القاعدة والتي قبلها تتناول ماذا قضية العبادات المطلقة تمام أخذنا قبلها قواعد في العبادات ماذا المقيدة الآن نأخذ بعض القواعد في العبادات المطلقة تقول القاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص ما معنى هذا الكلام نفس المثال الذي أخذناه في القاعدة السابقة الآن الله عز وجل شرع بنص الآية الذكر عموما فلا يمكن أن نأخذ هذا النص العام حتى نستدل به على هيئات معينة من الذكر لم يدل عليها الدليل صحيح أم لا قد يقول محتج يقول أليس مثلا الآذان من أفراد عموم الذكر الجواب بلى اذا ما دام أنه من أفراد العموم لماذا لا نستدل به على جواز الآذان لصلاة العيدين الجواب يكون من ثلاثة وجوه الوجه الأول أن التخصيص والتقييد قدر زائد على ماذا؟ على عموم اللفظ الآن عموم اللفظ ماذا يدل؟ يدل على ماذا؟ مشروعية الذكر عموما. ولكن التقييد والتخصيص هو قدر زائد على ما يدل عليه الدليل العام هذا الرد الأول الرد الثاني أن التخصيص والتقييد يدل على مزية وهو أن هذا الشيء ماذا مستحب وأنتم تعرفون أن إثبات الأحكام التكليفية مثل الوجوب الاستحباب الكراهة والتحريم يحتاج إلى دليل ماذا؟ دليل آخر مستقل. إذا الدليل العام لا يدل على ماذا؟ على استحباب الشيء المخصص الذي خصصته ماذا بالدليل العام؟ الأمر الثالث أن فتح الباب للاستدلال بالأدلة العامة على العبادات الخاصة المقيدة يفتح باب ماذا؟ الابتداع في الدين. بعد ذلك يجي أي واحد. يبتدع في دين الله عز وجل يقول لك أنا عندي دليل عام يجي مثلا يقيم في المسجد عباده ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان قال يا أيها الناس اجتمعوا في يوم الأيام كل يوم اثنين بعد صلاة العصر ونقرأ بصفة جماعية قل هو الله أحد مئة مرة ثم بعد ذلك ماذا نقوم ونصلي ركعتين ثم نجلس مره يخترع ثم نقول يا من أين أتيت بهذه العباده يقول لك أنا معي دليل أين دليلك قال الله عز وجل واذكروا الله ذكرا كثيرا قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين إذا لو استدل المستدل على العبادة الخاصة بالدليل العام لادى هذا إلى فتح باب البدعة على مصرعيه ولا ما بقي في ديننا شيء يسمى بدعة نأتي إلى القاعدة العشرون يعني القواعد اليوم خفيفة وسنكمل إن شاء الله في القاعدة العشرون العادات المجردة لا بدعه فيها الآن ندخل في عند تقريبا ثلاثة وأربعة قواعد أو ثلاث قواعد في العادات العادات المجردة لا بدعه فيها الآن ما يقوم به الإنسان إما أن يكون عبادة وإما أن يكون عادة. العبادات مثل الصلاة الزكاة الصيام وغير ذلك العادات مثل الأكل، الشرب اللباس الذهاب المجيء النوم وغير ذلك هذه عادات والأولى ماذا عبادات ونحن عندما عرفنا البدعة قلنا أن إحداث في في الدين فخرج من ذلك العادات إذن الأصل أن العادات لا بدعه فيها ولكن لا بد أن نفرق بين العادات المجردة وبين العادات التي اقترنت بعبادات هناك العادات على نوعين عادات مجرد أكل شرب تحب تأكل ماذا؟ الحلو كل تحب تأكل الحامض كل تأكل في الصباح كل في المساء كل لا نقيدك بأكل معين أهم شيء كل الحلال تلبس نفس الشيء إلبس ما شئت أهم شيء لا تلبس شيئا محرما النم أيضا متى شئت أهم شيء ماذا؟ لا تنم في وقت ماذا تقام فيه الصلوات وغير ذلك إذا ليس فيه ماذا؟ تقييد أما العبادات أو العادات إذا كانت مقترنه بعباده يعني فيها صفة التعبد هنا ماذا؟ يمكن أن يدخلها الابتداع؟ مفهوم؟ إذا كانت عادات مجردة هذه لا بدعه فيها لذلك احنا نقول اركب السيارة يقول لك واحد يقول لك كيف أن تقول بدعه بدعه وأنتم تركبون السيارات وتأكلون بالملاعق وغير ذلك وتستعرفون الجوال إذا أرجع إلى العصر الحجري نقول هذه عادات مجردة يلبس الناس ما شاء ويأكل ما يشاء ويركبون ما شاء أهم شيء أنهم ماذا في دائرة المباح ولكن أحيانا تكون العادات لها صبغة تعبدية هنا يمكن ماذا أن يدخل الابتداع؟ ولذلك العلماء دائما يختلفون في هذا النوع بين أن يكون عبادة وبالتالي تدخله البدعة وبين أن يكون عادة مجردة مثل مثال تخصيص التعزية بثلاثة أيام تخصيص التعزية تعزية أهل الميت بثلاثة أيام الآن قول جمهور أهل العلم أن الانسان إذا مات له شخص قريب مدة التعزية ثلاثة أيام لا يتجاوز الإنسان ثلاثة أيام. قول المحققين أن هذا التخصيص لم يدل عليه دليل. لماذا؟ قالوا لأن التعزية فيها صيف تعبدية من مواسات وغير ذلك فتحتاج إلى دليل آخر حتى نقيدها بثلاثة أيام. بينما الجمهور قالوا بأن هذا الأمر تقييد ثلاث أيام لأنها جرت العادة على ذلك ولأن التعزية من باب العادات المجردة وبالتالي الجمهور العلماء قالوا بأن التعزية تكون ثلاث أيام ورد عليهم غيرهم بأن هذا تخصيص بدعة لأن هذه عادة ليست مجردة وإنما عاد مقترنة بصفة تعبدية مفهوم أم لا؟ مثال ذلك دائما تختلف افهام العلماء في ذلك قضية الاحتفال بختان الذكور من المواليد لأن جارة العادة ماذا كل حاجة في احتفال الهار اللي يدير السنان له احتفال صح يدير له خفاف وغير ذلك من اعتقادات الباطلة الهار اللي يبدأ يمشي له حفلة الهار اللي يدخل يمشي حفلة وهكذا كفرت ماذا الحفله حفلة وغير ذلك من الحفلات التي ماذا لا تنقطع طبعا العلماء اختلفوا هل هذا من قبيل العادات المجردة وبالتالي إنسان يفعل ما شاء يعني حتى من عجائب ما بلغني أن صار المسكين الطفل الذي يختن عمره ثلاث سنوات يصدر مثل العروس والناس ينظرون إليه وحدثت كوارث العين وغير ذلك ومشاكل لا حصرة ولا أولى له ولا آخر زيادة على ماذا الغلو والاسراف والمباهات وغير ذلك ولكن نقول إذا خلت من هذه المحاذير بعض أهل العلم يعتبرها من العادات المجردة وبعضهم لا يقول هذه الاحتفالات فيها صبغة الأعياد وبالتالي ماذا؟ تدخل في العبادة أو العادات المقترنه بعبادة وبالتالي تحتاج إلى دليل خاص مثال أيضا قضية النعي النعي معناه نشر اخبار أو الإعلان على أن فلان ابن فلان قد توفي في الصحف والمجلات والمنتديات وغير ذلك هل هذا يعتبر جائز غير جائز من اعتبر النعي عادة قال هذا الأمور جائزة ومن اعتبر النعي وسيلة فيها أو عاد فيها صفة العبادة قالوا لم يثبت مثل هذا الصنيع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك منعوا منه إذا دائما يصير خلاف بين أهل العلم في اعتبار هذا الشيء هل هو عادة مجرده أم أنه عادة مقترنه ماذا بعبادة أو فيها صفة تعبديه طبعا ينبغي أن ننبه أن بعض المتأخرين اعتمدوا على قاعدة أن العادات لا بدعه فيها فشارعوا بعض العادات المحرمه مثال ذلك التشبه بالكافرين بعض الناس لما يتشبه بالكافر في خصائصه في خصائصه العادات يقول لك يا أخي الأصل في العادات الإباحة والعادة لا تدخلها ماذا البدعة ونحن بينا أمس بأن تشبه بالكافرين بدعة في الدين ولا تحتج بأن هذه عادة ولكن عادة ماذا اختص بها هؤلاء الكافرون الذين أمرن بمخالفتهم مثال ذلك الاحتفال التي عرف بها ماذا الكافرون أو عرفت من جهة الكافرين مثل مثلا عيد الميلاد الآن انتشر بين المسلمين هذه الأنيفرسار أو عيد الميلاد طبعا وهي عادة إنما أتتنا من الكفار وهي خاصة بهم وبالتالي لا تحتج بأن العادات الأصل فيها الإباحة ولا يدخلها الابتداء لأن هذا ماذا يدخل في باب التشبه بالكافرين أيضا ماذا إصدار الأنظمة وإلزام الناس بها بعض الأنظمة غير معقولة المعنى لأن احنا قلنا بأن الأنظمة إذا كانت معقولة المعنى وفيها مصلحه للناس مثل أنظمة المور ذلك فهذا ماذا جائز أما ماذا إذا كانت غير معقولة المعنى ويلزم الناس بها فلا تحتج بأنها عادة فهذا يدخل ماذا في باب الابتداع لأن الزام الناس بأي شيء لم يلتزم به الشرع ولم يكن له مصلحة راجحة هذا يدخل في باب التشريع والتشريع يخضع ماذا للدليل مفهوم القاعدة أو القاعدة الحادية والعشرون الإحداث في العادة قد يؤول إلى البدعة الإحداث يعني الاختراع في العادة قد يؤول يعني قد يؤدي إلى الابتداع في الدين الاختراع أو الإحداث في العادة قد يؤول أي قد يؤدي إلى البدعة الآن هذا حتى نرد على من يقول بأن الإحداث في العادات لا بدعه فيه مطلقا ونحن بينا أنه في العادات المجردة فقط أما العادات المقرونة بعبادة أو فيها صفة عبدية أو الحالات التي نذكرها فالابتداع يدخل في العادات في خمسة وجوه يعني خمس وجوه يمكن أن يدخلها ماذا الابتداع في باب العادات؟ الوجه الأول أن, يحص أن يحصل بهذه العادة تحريم ما أحل الله عز وجل من المباحات تحريم ما أحل الله عز وجل من المباحات إذا كانت هذه العادة سوف تؤدي إلى تحريم الحلال. فهنا ماذا لا يجيزها الشرع مثل الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادتي قال أحدهم انا لا أتزوج النساء والثاني قال لا أنام الليل وقال الثالث أنا أصوم الظهر يعني لا آكل فهؤلاء حرموا ما احل الله عز وجل رغم أن هذه عادات لساني حبي يتزوج ما يتزوج حبي ياكل ما يأكل ولا واحد ماذا له دخل فيه كما يقال ولكن أن تكون بهذه الصفة التي يُعَقَّد فيها تحليل ما أحل أو تحريم ما أحل الله، فهنا يكون ماذا من قبيل تغيير شرع الله، شرع الله عز وجل، فيدخله الابتداع في الدين. ثانيا أن يتقرب إلى الله عز وجل بترك المباح، يتقرب إلى الله عز وجل بترك المباح، مثل الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالصمت. إنسان يتقرب إلى الله عز وجل بالصمت ساكت نقول له لماذا أنت ساكت يقول لك ماذا تعبد الله عز وجل مثل بعض القصص التي ذكرت في بعض الكتب أن فلان لا يتكلم إلا بالقرآن ولا يتكلم كلام الناس طبعا هذا لا يصح شرعا لأن هذا فيه تحريم وتقرب إلى الله عز وجل بما أباحه من الكلام وخير البرية وأزكاهم وأنقاهم وأتقاهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بكلام الناس ولو كان التكلم بالقرآن فقط فيه مزية وفيه فضل لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فالخير كل الخير في اتباع من سلف الأمر الثالث أن يحصل بهذه العادة مشابهة الكافرين إذا كانت هذه العادة فيها تشبه بالكافرين فهذه تمنع مثل النياحة مثل النياحة معناه البكاء والصراخ على الميت وتقطيع الثياب غير ذلك فهذه فيه مشابهة للكافرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن النياحة واعتبرها من عوائد الكفار الرابع أن تفعل هذه العادة على وجه الالزام دون مسوغ شرعي أن تفعل هذه العادة على وجه الالزام دون مسوغ شرعي يعني إنسان مثلا يلزم الناس بعادة معينة ثم يجعلها كالشرع المتبع الذي لا يمكن أن يخالف ففي هذه الحالة يدخله الابتداع. الأمر الخامس أن يحصل بهذه العادة تغيير لأوضاع دينية ثابتة ان يحصل بهذا بهذه العادة تغيير لأوضاع دينية أحكام شرعية مثل التعزيرات والحدود الشرعية مثلا استبدال حد الزنا بالجلد استبداله بماذا بالسجن استبدال مثلا حد السارق اللي هو قطع اليد بالغرامة وغير ذلك فهذا فيه تغيير لحدود الشرع فهذا يدخله ماذا؟ الابتداع في الدين القاعدة الثانية والعشرون التدين بترك الحلال بدعة التدين بترك الحلال بدعة وهذا آخر قاعدة إن شاء الله التدين بترك الحلال بدعة انتبهوا معي في القاعدة هذه التدين بترك الحلال الانسان ممكن احيانا يترك الحلال ولكن ليس على سبيل التدين أنت الآن مثلا لو قلت لي لا أكل لحم لماذا لاني لا أشتهي أو أنه يضرني أو كذا هذا جائز ولكن لو قلت لي أنا لا أكل اللحم تدينا وتقربا إلى الله عز وجل فهذا حرام، إذا التدين بترك الحلال بدعة متى يكون التدين بترك الحلال بدعة في حالتين اثنين، أولا أن يعتقد يعني هذا التارك لترك شيء من الحلال تحريم ما أحل الله عز وجل قل من حرم كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك اذا تحليل الحرام وتحريم الحلال هذا يعتبر من الابتداع في الدين لذلك الآن مثلا اعتبار أن كل شيء يصلنا من الكفار حرام يعني في بعض بعض الناس يعتقد هذا الشيء خصوصا ممن عندهم الفكر الخارجي يعني أصحاب التكفير وغير ذلك يعتقدون أن كل شيء يأتي من الكفار ماذا لا يجوز استعماله لا يجوز استعمال ماذا الكهرباء وانا مرة يعني التقيت مع واحد يعني يحمل هذا الفكر في بلد آخر فحرم كل شيء طيب أنت ليش جاي عايش معنا الآن وروح شوف لك مغارة وعيش فيها يعني دي ما تستعمل أنت تعتقد أن الكهرباء حرام وتستعمل الكهرباء تعتقد أن السيارة حرام وتستعملها وغير ذلك طبعا هذا يوقعهم في تناقض الشاهد أن تحريم ما حل الله عز وجل مطلقا فهذا يعتبر من الابتداع في الدين الحالة الثانية أنه لا يعتقد أن هذا الشيء محرم ولكن يعتقد أن في تركه مزية وفضل عند الله عز وجل تمام يعني إما أنه يعتقد أن هذا الشيء الحلال حرام أو أنه لا يعتقد أن هذا الشيء حلال حرام ولكن يعتقد أنه إذا ترك الحلال تقرب إلى الله عز وجل أكثر فأكثر المسألة الثانية التي تندرج ضمن هذه القاعدة أنه لا يكون الترك بدعة, أو بدعة في الحالات التالية الترك لا يمكن أن نعتبره بدعة في الحالات التالية أولا إذا تركه يعني إنسان يترك الحلال على وجه معتبر, معتبر شرعا أن يترك الحلال على وجه معتبر شرعا مثل انسان مثلا يترك النوم نقول له لماذا تترك النوم مثلا نصهر إلى الساعة الواحدة ليلا أو الساعة الثانية ليلا ثم قال لك أنا لا أنام طيب لماذا لا تنام قال أخشى أن فوتني صلاة الفجر فهو تارك الحلال لشيء معتبر شرعا ربما يكون نومه في تلك الحالة معصية لبعض الناس يصهر إلى الساعة الثلين هو عارف أنه لو نام لن يستيقظ الفجر إلى الفجر يعني يستيقظ لصلاة الفجر فبعض أهل العلم يقول بأن نومه في تلك الحالة معصية فهو يترك النوم لشيء معتبر شرعا حتى لا يفوته أو لا تفوته صلاة الفجر ثانيا أن يترك الأمر لسبب معقول إنسان يترك فعل شيء لسبب معقول فعل حلال مثلا إنسان يترك أكل أكلة معينة بسبب المرض يعني عنده المعدة تعبانة يعني فيها وانت تجيب له مثلا طابق فيه بوزلوف والعصبان وكمسكين لو أكله لا يعني لا أكمل ليلته في الحالات الاستعجالية فهو إنما تركه للمرض بسبب ماذا معقول ولم يتركه بخلاف إنسان جبل أكل فيتركه ماذا يتركه ديانة اعتقادا بأن هذا الأكل ماذا لا يحل أو أن تركه أو لا أو تقرب إلى الله عز وجل فهذا لا يجوز مثل بعض الصوفية مثلا يتركون أكل كل شيء مذبوح يقول لك لأنها روح ونحن ماذا اراف الناس بالمخلوقات فيفعلون هذا الشيء تدينا فهذا لا يجوز هذا ابتداع في الدين أيضا أن يترك الأمر كسلا يسان أحيانا يترك المباح كسل يعني هو يشتهي ذلك الأمر ولكن يتكاسل ماذا؟ لفعله فهذا ماذا لا يعتبر من الابتداع في الدين أو أنه تركه لشبهة من باب الورع إنسان احيانا يختلط عليه الأمر هل هذا حلال أو حرام فيترك ماذا الحلال خشية الوقوع ماذا في الحرام اشتبه عليه الأمر فحالات الاشتباه دع ما يريبك إلى ما لا يريبك والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح الحلال بين الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أيضا أحيانا أن يترك الإنسان الشيء المباح بل الشيء المسنون المستحب حتى لا يعتقد الناس وجوبه وهذه ضربنا لها أمتلا إنسان أحيانا يترك بعض السنن خصوصا إذا كان اماما شيخا يتبعه الناس ولا يداوم عليه يتركها احيانا حتى لا يعتقد الناس ماذا أن هذا الشيء واجب طيب الآن كيف نخرج هذه مسألة أخيرة ما نقل عن كثير من السلف أو بعض السلف أنهم كانوا يمتنعون عن بعض المباحات فيه كثير من كان أحد السلف يدخل إلى السوق فيرى اصناف الماكولات والمشروبات فيقول والله اني لا ولكن موعدنا الجنه فيترك ماذا أكل ذلك وكان بعضهم يقتصر ماذا على الزيت والخبز الحافي والماء فقط هذا اكله طول حياته فكيف نخرج يعني فعل السلف رحمه الله تعالى عليهم لذلك طبعا حاول بعض أهل العلم تخريج صنيع السلف يعني كيف تركوا الحلال وهل وقعوا في تركهم للحلال هنا في باب الابتداع بالدين طبعا خرجوه بثلاث تخريجات أولا أنه قد يوجد عارض شرعي منع هذا العالم من مباشرة هذا الحلال إما لأنه ماذا حاله ضيق ليس له مال كما يقول مثل العين بصيرة واليد قصيرة أو أنه منشغل بالعبادة ليس له وقت كما جاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه أنه خرج في يوم من أيام لطلب الحديث هو بعض من أصحابه ففي يوم من الأيام ذهبوا إلى الشيخ حتى يعني يستمعون من الحديث فقيل إن الشيخ مريض فرجعوا فلما كانوا مارين بالسوق رأوا سمك فاشتهوا أكل السمك فأخذوه إلى البيت ماذا حتى يأكلونه الشاهد لما رجعوا إلى البيت فإذا بماذا ماذا قد حان وقت الشيخ الثاني فرجعوا ماذا إلى الحلقة وهكذا فبقي السمك ثلاث أيام فخشي ماذا لم يجدوا وقتا حتى يطبخوه فأكلوه نيئا خضر هكذا فاحيانا يكون الاشتغال بالعبادة يمنع الإنسان من كثير من المباحات الأمر الثاني أن يكون هذا المتناول ذريعة لارتكاب الحرام أو المكروه أن يكون هذا الحلال ذريعة لارتكاب المكروه أو الحرام إنسان يعرف من نفسه والإنسان أدرى بنفسه وأعرف الناس بما بنفسه التي بين جنبيه يعرف أنه لو توسع في باب الحلال الحلال الفلاني لاداه ذلك إلى ارتكاب الحرام وكل إنسان يعرف نقطة الضعف اللي فيه إنسان يعرف نفسه مثلا لو توسع مثلا في شيء مباح من المباحات أكل من الأكلات قد يؤديه ماذا إلى ارتكاب الحرام مثل الآن ظهرت ظاهرة وسئلت عنها مرارا ما يسمى بالنبيذ بدون كحول أو ما نسميه باللهجة التعنى فهل هذه حلال أم حرام؟ مقالت قالت جمهور أهل العلم أنها حرام أن حلال لأن ليس فيها إسكار والمشروب لا يكون محرما إلا إذا كان نجسا أو كان مسكرا ولكن إذا علم الإنسان من نفسه أنه لو شرب مثل هذه سوف ماذا تتوق نفسه في يوم من الأيام إلى شرب المسكر الحرام فهنا ماذا نقول له توقف لا تشرب أو أن إنسان كان يشرب الخمر ثم عافاه الله عز وجل فتاب تاب الله عز وجل عليه فيخشى أنه لو شرب مثل هذه المشروبات لتذكر الأيام الخوالي فرجع إلى شرب ما كان يشربه فنقول له ماذا تركك لهذا الحلال خشية الوقوع في الحرام مشروع مفهوم الأمر الثالث أن يعلم هذا العالم أو هذا الرجل من السلف شبهه ظهرت له في هذا الحلال لم يعلمها غيره يعني كان بعض السلف يطوف في البلدان ويطوف بالمدن يبحث عن ماذا؟ عن الدرهم الحلال فلا يجده لماذا؟ لأنه ربما العالم لسعة علمه ولتفطنه لأشياء كثيرة فتجده ماذا؟ من الصعب أن يجد شيئا خاليا ماذا؟ من الحرام، فهو احيانا يتركه لأنه ظهر له شيء محرم لم يظهر ماذا لغيره. فهذه ثلاث توجيهات ذكرها أهل العلم، وبهذا يتم نصاب القواعد في باب الاتباع والابتداع. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. وان يسلك بنا طريق العلماء الاخيار الأبرار الذين يعلمون ويعملون هذا سؤال نجيب عليه نعم يقول السائل هل حلق اللحية من المسائل الاجتهادية أو, أو, أو هل كذلك مسألة التحزب من المسائل الاجتهادية سؤال الثاني نرجو منكم أن تذكرنا أدلة هذه القواعد طيب. هل حلق اللحية من المسائل الاجتهادية طبعا ليس من المسائل الاجتهادية لأن فيه نص قاطع في الباب فيه أكثر من ثمان أحاديث كما يقال ثابتة في الصحيحين وفي غيرها تبين ماذا تحريم حلق اللحى وفروا اللحى وعفوا اللحى وما جاء على دسان بعض أهل العلم من كراهة يعني الكراهة يقول مثلا أكره أو أن الحلق اللحية مكروه هذا محمول على ماذا على الكراهة التحريمية وليست الكراهة التي تقابل المندوب أو المستحب إذن حل الله ليس من المسائل الاجتهادية وإنما من مسائل خلافية من قال بجوازها مثلا فهو قول شاذ ليس له دليل من النظر معتبر وايضا يصادم حديث نص في الباب قاطع بل يكاد يكون اجماع في المسألة لا يعرف له مخالف فهذا كله يبين أن المسألة خلافية وليست مسألة اجتهادية مسألة التحزب هل هي من المسائل الاجتهاديه طبعا ليست مساء اجتهادية لماذا؟ لأن الله عز وجل نهى عن التفرق ونهى عن التحزب والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سيرته الغراء كلما ظهرت بادرة من بوادر تفريق المسلمين إلى أحزاب كان يسعى إلى إطفائها فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم مسجدا تقام فيه الصلوات ويذكر فيه اسم الله عز وجل بكرة وأصيل لأنه كان يؤدي إلى تفريق المسلمين إلى حزبين وهو مسجد درار والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول المثل يعني كان يضرب بيد من حديد في كل مسألة تفرق المسلمين ولذلك لما جاء إلى المدينه مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه كان اول لبنه ارساها هي تحقيق الوفاق والاتلاف فصهر قبيلتين الاوس والخزرج الذين كان بينهم سجال وحروب و وف اختلاف وفرقة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لهذه الفرقة أن تبقى فمسألة التحزب هذه من مسائل الأصول في الدين ولكن لا بد أن نفهم لأن بعض الناس قد توسع في مفهوم التحزب فجعل أي اجتماع للمسلمين من أجل نشر الخير من التحزب وبالتالي حرموا ماذا الجمعيات الجمعية غير الحزب الحزب معناه أن إنسان ماذا يريد أن يجمع المسلمين تحت برنامج معين وبالتالي فيه من ينتمي إلى الحزب ومن لا ينتمي إلى الحزب وبالتالي ماذا حزب الله لأن الله عز وجل سمى المسلمين حزبا واحدا ألا إن حزب الله هم الغالبون فأنت عندما تحدث أحزاب إنما تفرق الأمة ماذا إلى فرق والله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وقال الله عز وجل وعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فهذه الأحزاب فرقت لذلك قيل يعني لأحدهم أو أحد المشايخ يذكر أنه أراد أن يحاج يعني يناظر هؤلاء الذين يتحزبون ويعتقدون جواز إحداث الأحزاب في الدين فقال انا أريد أن أنتمي إلى حزبكم فما هي شروطكم قالوا عندنا عشرين شرط لا بد أن تلتزمها الشرط الأول الثاني قال هذه أول مخالفة من يريد أن يدخل إلى الإسلام عليه أن يشهد ان لا إله الله محمد رسول الله شرط واحد فقط من أين جبتوا تسعتاش شرط أخرى هذا أول, أول الاحتجاج قالهم ثانيا انا سوف أنتمي إلى الحزب ولكن في نيتي بعد سنة أو سنتين سوف أنشق مع جماعة داخل الحزب فنحدث حزبا آخر فماذا فغضبوا كيف يعني تشق حزبنا إلى نصفين قال سبحان الله أنتم حينما تشقون حزب الله عز وجل والإسلام إلى احزاب وفرق هذا ماذا ليس فيه مخالفة ولكن إذا أردت أنا أن أشق حزبكم إلى نصفين يصير ماذا يصير فيه مخالفة وأيضا يصير الولاء والبراء ليس لدين الله عز وجل وإنما هو ماذا لفلان والحزب فلان فلذلك الأحزاب لم تأتي في الإسلام بخير أبدا ولم تزيد المسلمين إلا تفرقا وتشتتا بخلاف الجمعيات الجمعيات ليس لها صبغة وليس فيه انتماء وغير ذلك نريد أن نفعل مثلا ننشئ جمعيات تحفيظ القرآن مقصود ماذا من أراد أن يحفظ القرآن يأتي مثل جمعية العلماء المسلمين الآن جمعية العلماء المسلمين لله الحمد أنشأها خيرة علماء هذه الأمة شيخ بن باديس والبشير الإبراهيمي والطيب العقبي والمبارك الميل وغير ذلك لم يقولوا في يوم الأيام أنها حزب وإنما هي جمعية ماذا من أجل نشر دين الله عز وجل لم يكن لها انتخابات ولا دخول برلمانات ولا تقسيم المسلمين إلى أحزاب من ينتمي إلى الجمعية ومن لا ينتمي لها بخلاف هذه الأحزاب فروقت وشتت المسلمين شذا رمضان نرجو منكم أن تذكروا لنا أدلة هذه القواعد بعض القواعد ذكرنا أدلتها في ثنايا الشرح وبعضها لا يمكن أن تجد لها دليل خاص الآن لأننا نتكلم على قواعد أصولية وقواعد فقهية الآن عندما تقول الأمر يفيد الوجوب تفتح كتب الأصول لا تجد ماذا أدل على هذه القاعدة لأن هذه أم أمور ماذا تأتي عن طريق الاستقراء وبالاستقراء إنسان ماذا يصل إلى هذه القواعد طبعا تجميع هذه القواعد ترجع مثلا إلى شيخ سام تيميه في كتبه والرجل ماذا استقرأ نصوص الشرع؟ يعني بشكل لم يسبق إليه وليس تعصبا له الإمام الشاطبي الله تعالى عليه في كتاب الاعتصام ذكر الكثير من هذه القواعد طبعا عن طريق الاستقراء لأن من الأدلة الثابتة في الشرع هو استقراء ماذا؟ الحوادث والنصوص والنوازل ومن خلالها ماذا تكوين القواعد الشرعية؟ نعم. فلذلك القواعد الشرعية لا تحتاج دائما إلى دليل خاص أن دليل هذه القاعدة هو قول الله عز وجل لا مش دائما تكون وإنما بعضها قد تصادف دليلا خاصا وبعضها تأتي عن طريق الاستقراء لنصوص الشرع مواقف أهل العلم طبعا قبل أن نختم نحاول اليوم أن ننصرف يعني مبكرا الأسبوع القادم إن شاء الله من يوم السبت سوف نبتدئ في شرح الحائية ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه طبعا سوف يكون توزيع للأبيات النظم مع نفس الطريقة والفراغات يعني حتى الإنسان يسجل الفوائد الأمر الثاني طبعا المذكرة وإن كان أنا عادة لا أحب المذكرات ولكن مع الإصرار ولكن مع الإصرار يعني النزول عند رغبتكم يعني فيه مذكرة يعني حاولت أن جمع فيها ما استطعت طبعا وما شرحناه أحيانا بكثير يتجاوز بكثير المذكرة طبعا المذكرة في 25 صفحة سوف يعني اتركها عند الاخوان حتى تكون فيها تصوير يعني صور ثم توزع لكم باذن الله عز وجل نعم وفيها يعني فيها ذكر المراجع في بعض الأمور وفيها يعني بعض التفصيلات طبعا اغلب التفصيلات ذكرناها وزياده عليها وبعض التفصيلات ذكرناها في اثناء المحاضرات لم نذكرها في المذكرة طبعا هذا سؤال أخر يقول ما الفرق بين التعريف والمصطلح والمفهوم أول شيء كلاهما بتدوران في فلك واحد وان كان التعريف والمفهوم أعم تعريف الشيء أو مفهوم الشيء لأنك إذا تريد أن تعرف شيء معناه حتى يفهمه الناس فمن شروط التعريف أن يكون مفهوما واضحا وذكروا من شروط التعريف أن يكون جامعا أن يجمع كل من ينطبق عليه هذا التعريف ان يكون مانعا أن يمنع ماذا غيره من الدخول فيه أيضا من شروطه قالوا أن يكون موجزا مشتعرف شيء ماذا بكتب وسطور لا لا بد أن يكون التعريف موجزا إذن التعريف هو التفهيم يفهم حتى يفهم اللفظ لذلك الآن مثلا تريد أن تشرح أي لفظة من الألفاظ تقرأها في الكتب تلقى في الحاشية مثلا تعريف وشرح لهذه المقصود بالشرح والتعريف هو إفهام الناس لهذه اللفظة إذا التعريف والمفهوم بمعنى واحد ولكن التعريف دائما العلماء يقسمونه إلى قسمين اثنين تعريف اللغوي يبدأون بالتعريف اللغوي مثل ما قلنا البدعة تعريفها لغة إما أن يكون الإحداث وإما أن يكون تعب والتوقف الابل عن السير لتعب أصابها أو مرض هذا التعريف اللغوي ثم تأتي إلى التعريف الإصطلاحي طبعا هناك تعريف الإصطلاحي وهناك التعريف الشرعي الإصطلاحي ما معناه؟ معناه نقل الشيء من معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلح عليه العلماء يعني اتفق عليه العلماء الآن البدعة, البدعة في اللغة هي معناه إحداث اختراع ثم جاء علماء الأصول مثلا فاتفقوا على تسمية أي شيء اخترع في الدين ولم يكن له دليل اصطلحوا أنه يسمونه بدعة فهذا تعريف ماذا؟ اصطلاحي احيانا يكون التعريف ماذا؟ تعريف شرعي وهذا إذا كانت اللفظة جاء تعريفها ماذا في كتاب الله عز وجل أو كانت من مصطلحات الشرع طبعا البدعة يمكن أن نعتبرها ايضا من التعريفات الشرعية مثل الصلاة الصلاة تعرفها لغة الصلاة لغة هي ماذا؟ هي الدعاء والصلاة لا تقل اصطلاحا لأن الصلاة لم يصطلح عليها العلماء وإنما ماذا أنزلها رب العالمين وشرعها في كتابه المبين فالصلاة تقول تعريف الصلاة شرعا هي أفعال مخصوصة في زمن مخصوص بهيئه هيئة مخصوصة تبتدئ بالتكبير وتنتهي ماذا بالتسليم أو تحليلها التسليم فهذا هو التعريف بشكل عام والتعريف التعريف والتعريف الشرعي هذا ولنا لقاء إن شاء الله يوم السبت وسبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وتوب السلام عليكم وحمد الله